ل س م الله الرحمن الرحيم you 「今朝も元気がる。<音楽> どうぞ。 you、mm -hmm. Gracias. مختون ختابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من التسليم عين اليه يشرب بها المقربون ان الذين اجروا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون o <laughs> h いい<音楽> و ش ب ا ت و افكار م ن ح ر ف ة I'm gonna